قول يا الله قول يا الرحمن قول يا الله قول يا الرحمن فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف فيها وبتغني بين ذلك فذيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف فيها وبتغني بين ذلك فذيلا